بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا وضبكم الذي خلقكم من kullu habatin wa khalaq minha zawjan wa min nubumarijan kathiran wa soon. Altyazı M.K. ve in Bang, <laughs> إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيبا نصيبا مفروضا فَلَا غَنَّى النِّصْفُ وَلِأَبَا hudur وَأُم م غَتُِ سائكمُ رَظائ في حُجُورِكُمْ فيِي حوجوركمُم مِ التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا I صلاة من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما ve menlan kum Jack! Yeah! Allah ﷻ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, صحابة السبت وكان أمر الله مف. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْكَنًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَنُفْنِي لَهُمْ نَارًا كُرَّ عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن I um.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 كان خشيًا ترلاه أو أشد خشية، وقالوا. لما تكونوا يدرككم الموت ولوكم man في فتنة فيها.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 arir rabbetim muamele ve diye ila ahli إلا أن يصدقوا فإن كان vatim minna wa ing kanam min أَمَنَّ لَن يَجِدَ فَصِيًا شَهْرًا مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً من الله man Ola! Uh, Aula لِئَ وخذوا تَقُومُوا God okay. والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن اللَّهُ ذَٰكَ نَبِيٌّ مَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَقْدِرُوا بَيْنَنَا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ أَفُورًا رحيما وإن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 وَإِن كُنْ أَن تَتَّقُوا اللَّهَ وَإِن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 إِنْ يَشَأْ يُلْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَلِينَ وَكَانَ الله Leng <laughs> 中文字幕志愿者 دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤمنون homens. can وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إليك أنزله en ken fe billa gishida inna alladhina kanfaru wa saddu an İnna ləvin kafır ve zallam olam yakan Allah ve eman khali din fiha abada wa kana zalika kan fevil la yuqila ay